الشيعة يعتقدون م. ان القران الذي بين ايدينا ليس هو القران الذي نزله الله عز وجل م. في ويقولون اولا الروايات في ذلك في التحريف مستفيضه ومتواتره ومت... هذه واحد إذن ليست هي روايات فرد حتى ترد هي روايات مستفيضة ومتواترة والمسلمون بدأوا يتثقفوا معنى متواترة أنه نقلها جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب